Bismillahirrahmanirrahim allebei dezelfde mensen wa hieronder staan, willen Wa niet vergeten dat Wa leven langer kan. Almet nefsum, maqaddmet waqharat. Ya ayuhal insan, ma qar'k bi Rabbika al صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 115. إن الأبرار لفي نعيم 116. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين Yawma la tamliku nafsu li nafsin wal amru yawma idhil lillah